ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا إخوة الكرام جري رمضان كالعادة وأكيد كلنا نفسنا إن السنة كلها تبقى رمضان أكيد كلنا حس بالفرق حس الطعم العبادة حس فيا فيترى أنا وإنت اتتبنا من العتقاء على مدى العشرين يوم اللي فاتوا ولا لسه على العموم احنا اليومين دول على موعد مع الفرصة الزهبية الفرصة اللي ما بتجيش في السنة إلا مرة أحنا الفرصة اللي ربنا بيكتبها له يبقى هو ده اللي فاز الفوز الكبير هو ده اللي فاز الفوز العظيم احنا على موعد مع تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان عايزين بقى من اللحظة دي شعرنا حيض الشعر من دلوقتي لا وقت للراحة اجتهد ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قبل موته اجتهادا شديدا فقيل له لو امسكت او رفقت بنفسك بعض الرفق فقال ان الخيلة اذا ارسلت فقاربت رأس مجراها اخرجت جميع ما عندها عارف كده لما يبقى الناس بتتسابق 100 متر يجي في اخر 10 متر يفتح الرابع ايوا من اللحظة دي افتح الرابع العشر الاواثر دول لو انتوا فاكرين كنا ايلين في البرنامج العملي كنا قلنا هنقسم البرنامج الى ثلاث مراحل المرحلة الاولى كنا مسمينها مرحلة الانطلاقة الاولى بعديها على طول كنا قلنا تثبيت السرعة أثبت أحد من اللحظة دي افتح على الرابع المرحلة دي مرحلة وسابق نبذل كل ما في وسعنا لننال هذه الثمرة العظيمة وهذه هذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان فامرنا ان احنا نتحرر الليلة دي فنكتهد اجتهاب عظيم جدا اكتر ما في وسعك قوم بي علشان تظفر بالجيز العظيمة دي وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اروا ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد توطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر يعني تقريبا آخر حاجة آخر بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لليلة القدر إنها في الوتر في السبع الأواخر من رمضان يعني بقى يا تطلع ليلى الثلاثة وعشرين ليلى الخمسة وعشرين ليلى السبعة وعشرين ليلى التسعة وعشرين وبعض السلف كان يتحرى. ويحطاط ويقول أوتارها مثل أشفاعها يعني الليالي الوترية أو الليالي الزوجية فكان يمشط ويكتهد اجتهاب عظيم في كل العشر حتى يظفر بليلة القدر الصحيح من علامات ليفت القدر ما ورد في سنن البيهقي وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حررة ولا باردة تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء هو ده الحديث الوحيد الصحيح في علامات ليلة القدر إن الشمس يومها تشرق بلا شعاع فدي العلامة اللي تعرف بيها أنها إن شاء الله تكون هذه الليلة كانت ليلة القدر عارفين يا جماعة فضل ليلة القدر قد إيه الليلة دي أعظم ليالي البهر قال الزهري القدر معناه العظمة كما تقول لهذا الشخص قدر يعني الراجل ده ليه مكان عظيم جدا وربنا سبحانه وتعالى قال وما قدر الله حق قدر يعني ما عظموش ربنا التعظيم الذي يناسبه سبحانه وتعالى فهذه ليلة عظيمة فعشان كده عايزين يبقى شغلنا الشاغل إنك تعظم ربنا في هذه الليلة أقول لك على حاجة بسرعة تشتغل بيها علشان يناسب معنى إن ليلة القدر هي ليلة العظمة اشغل نفسك في هذه الليلة بالتكبير والتهليل أنا عايزك تعظم ربنا بقى عشان الليلة العظيمة دي فانت وجبك العملي إنك تعظم ربنا فيها فاللي يجيبك ويجيب قلبك لسانك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت بذلك لا يستقيم ايمانه العرد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه طيب. يستقيم اللسان بالذكر يبقى اكثر من التكبير اكثر من لا اله الا الله عشان تزرع في قلبك المعاني دي فيستقيم القلب فيستقيم الايمان يبقى دي اول معنى ان الليل القدر الليلة القدر لها ايه ليلة عظيمة فعايزين عظم ربنا فيها تاني حاجة من معاني ليلة القدر انها ليلة تضيق فيها الأرض من كثرة الملائكة الخليل بن أحمد كان يقول القدر معناه الضيق ألم يقل الله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه طب إيه بقى اللي يجيب ليلة القدر يعني ليلة التضيق قاله آه تضيق الأرض من كثرة الملائكة التي تتمزل في هذه الليلة هذا الكلام وارد عن سيدنا أبو هريرة قال الملائكة ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى الله شايف بقى الملائكة تبقى عاملة زاي والرحمة نزلة في الليلة دي قد ايه يا سلام بقى لو تتصور معايا الحديث ده وتعيشه في خيالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا تسوك يبقى سواك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنوا منه حتى يضع فاه على فيه كأن الملك بيقبله فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك فطهروا أثواهكم للقرآن وتصور أنت بقى معايا؟ قمت أنت بقى تقيم الليلة دي وانت قاعد بتقرأ ومستشعر المعنى ده الملك جنبك ومحيطك ورحمة ربنا بتتنزل عليك وكل كلمة تطلحها من لسانك تطلع وتبقى في جوف الملك ومن حاجات الجميلة مفيش حد مننا يعني ما نفسوش يوصل ويسلم على ملك هو ده ممكن؟ اه والله ممكن تسلم على ملك؟ اه في الطبقات الكبرى ذكر قتادة ان الملائكة كانت تصافح عمران بن حسين رضي الله عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الملايكة كانت بتصفه وفي تاريخ دمشق أنه لما حضرت معاذ بن جبل الوفاء قيل له هل ترى شيئا شايف حاجة قال نعم شكر لي ربي حسن عزائي سيدنا معاذ ابتلي بأنه كان في الشام فحصل طعون فأهل كلهم توفوا فكان لي ابن توفي قبله هو بيقول شكر لي ربي حسن عزائي أتاني روح ابني يبشرني أن محمدا صلى الله عليه وسلم في مئة صف من الملائكة والشهداء الصالحين يصلون على روحي ويسوقوني إلى الجنة ثم أغمي عليه فرأوه كأنه يصافح قوما ويقول مرحبا مرحبا أتيتكم أتيتكم ثم مات الله لو تبقى ختمتي ولا ختمتك كده رزقاني الله وإياك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة عارف المفتاح للخير العظيم ده إيه أنك توصل للدرجة العالية أو زي وتبقى الملائكة حفاك كده الذكش في حلية الأولياء أنه جاء في بعض الإسرائيليات وإحنا دائما لما نيجي نذكر حاجة من الإسرائيليات نبقى عرفون القانون بتاعها النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولكن لا تصدقوهما لا تكذبوهما نستأنس بالكلام لكن ما نخدش منه دليل في الحلية أن الله عز وجل قال يا موسى إن أردت ألا يبقى ملك في السماوات السبع والأرض إلا سلموا عليك وصافحوك يوم القيامة فأكثر من التسبيح والتهليل يبقى كاين الكلام بيجيب بعضهو يبقى ليه لديه عايزين اهو نعظم ربنا فيها عايزين نوصل للدرجات العالية دي مفتحنا فيها ايه كثرة ذكر الله تعالى يا جماعة ليلة القدر ليلة الشرف قال ابو بكر الوراق من لم يكن له قدر صار بمراعاتها ذا قدر اللي ما كانش اصلا حاجة عند ربنا ونفسه يوصل ويبقى من عباد الله الصالحين يوصل ليبقى في درجة المتقين يوصل لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يوصل للمعاني العالية دي مفتاح الوصول تحري ليلة القدر من لم يكن له قدر صار بمراعاة هذا قدر فياللي بتشتكي من ان الابواب مغلقة ياللي بتقول كبلتني الخطايا والزنوب ياللي يائست وأسأت الظن أبشر فقد يصلحك الله في هذه الليلة يمكن تطلع بالجيزة الأعظم بقى كمان وربنا يحبك ربنا يمن عليك في هذه الليلة وتبقى عنده من أصفيائه وأحبائه وأوليائه الليلة دي ليلة يباهي الله فيها الملائكة بعباده الصالحين قال ابن رجب في لطائف المعارف إن الملوك والسادات لا يحبون أن يدخل دارهم أحد حتى يزينوا دارهم بالفرش والبسط يقول لك الملك ما يحبش حد يخشره إلا وهو في كامل زينته ويزينوا عبيدهم بالثياب والأسلحة فإذا كان ليلة القدر أمر الرب تبارك وتعالى الملائكة بالنزول إلى الأرض لأن العداد زينوا أنفسهم بالطاعات. بالصيام بالصلة بكثرة الذكر فيقول الرب تعالى أنتم طعنتم في بني آدم وقلتم أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فقلت لكم إني أعلم ما لا تعلمون اذهبوا إليهم في هذه الليلة حتى تروهم قائمين ساجدين راكعين لتعلموا أن اخترتهم على علم على العالمين شفت المعنى جميل إزاي؟ ان احنا النهاردة في ليلة القدر دي لما ربنا سبحانه وتعالى يباهي بخلقه العباد الصالحين يباهي بهم في الملائكة ودي هي معنى الصلاة من الله لو ربنا صلى على أحد مش لما تصلي على نبي صلى الله عليه وسلم يجي في الحديث من صلى عليه صلاة صلى الله عليه ذي عشرة قالوا صلاة الله فناءه على عبده الصالح في الملائكة أعلى هو ده المعنى الجميل اللي حسه سيدنا أبي لما جيه والنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن وقاله أن كانت قراءة سورة البينة لم يكن الذين كفروا فقال والحديث الصحيح أوثماني الله لك؟ أنا؟ ربنا ذكر اسمي أنا؟ آه شوف بقى مش بيذكر اسمك لا ده بيذكر اسمك ويثني عليك في الملأ الأعلى في أعظم خلق الله هذه ليلة عظيمة مباركة هي خير من ألف شخص. قالوا طبعا المعنى ده اللي هو أن أعمار الأمم السابقة كانت أطول من أعمار أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين إنما في الأمم السابقة سيدينا نوح فلا بيت فيهم ألف سنة إلا خمسين تسعمية وخمسين سنة دعوة غير سنه هو أصلا وده كله عبادة أنت يعني كلفت مثلا عندك 13-14 سنة وعشت لغاية ما بقى عندك 60 سنة ورايح منهم طلتوهم لما كانش أكثر في النوم غير المشاغل الدنيا هتلاقي في الآخر خالص فين بقى عبادتك لله تطلع ليلة قوي فربنا سبحانه وتعالى من رحمته بأمة النبي صلى الله عليه وسلم من علينا بليلة القدر العبادة فيها والعمل الصالح خير من ألف شهر شوف بقى وقت الليل يعني تقريبا في اغلب بلاد المسلمين يعني يطلعوا مثلا اتناشر ساعة اتناشر ساعة عبادة يكتب لك بيها ثواب اكتر من 83 وتمانين سنة اللي هما الالف شهر فلو انت مثلا بتتحرى ليلة في القدر في العشر الاواخر دول بقلك على كده عشر سنين يبقى انت يكتب لك في ميزان الحسنات اكتر من 830 وتلاتين سنة وهكذا فعشان كده مهم جدا جدا ان احنا نبقى شغلين نفسينا في الوقت والزمان الشريف ده بالعبادة ونبقى عاكفين تماما على طاعة ربنا سبحانه وتعالى ما تشغلش نفسك بقى بشيء من الدنيا خلاص كفاية دنيا طول السنة اتحرقنا من كفبة الاشتغال بالدنيا نشغل نفسينا بقى في الوقت ده بالطاعة المجردة لله سبحانه وتعالى هذه الليلة يفرق فيها كل امر حكيم قال ابن عباس إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتة ثم قرأ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم قال يعني في ليلة القدر إن أنزلناه يعني القرآن في ليلة مباركة شابنا قال إن أنزلناه في ليلة القدر يبقى الليلة المباركة اللي هي, ليلة اللي هي ليلة القدر طب وليت القدر دي من اللي يقولك إنها في رمضان؟ ربنا قال إنها تبقى في رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يبقى ليلة القدر في رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من السنة إنها في العشر الأواث فقال ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قبل كل اللي حيحصل حيحصل لك إنت وهيحصل في الدنيا بشكل عام من السنة للسنة ينزل في الليلة دي فعلشان كده إذا كان في هذا الوقت ينزل بقى قدرك وينزل اللي حيحصل من أعمالك وانت متلبس بعباده يبقى ده ان شاء الله يكون بشارة خير ان تكون السنة دي بإذن الله سنة الخير عليك هذه الليلة سلام المفروض نقف كده يعني ما نيجي نقراها نقول ايه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل ام سلام هي توقف كده ومع ذا كده ممكن تقراها وتقول سلام وتقف هي حتى مطلع الفج سلام هي يعني هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا وقالوا السلام معناه الخير والبركة فلسل القدر سبب للسلامة والنجاة من المهالك يوم القيامة فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتفاظ غفر له ما تقدم من ذنبه شفت خيرها قديه وشفت ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل فيها برحمة قد ايه اوعى بقى تحرم السير العظيم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه والألباني قال إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها آه. اللهم لا تحرمنا خيرك ولا تحرمنا فضلك اللهم اكتبنا في عبادك المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم علشان الخير العظيم ده شوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا بيعملوا إيه علشان يتحروا ليلة القدر في العشر الأوافر أم عائشة تقول والحديث رواه مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره عشان كده قلت لك المرحلة دي اسمها مرحلة ايه افتح الرابع جيب أخرك آخر ما عندك واستعن بالله سبحانه وتعالى هنقول في الآخر برنامج عملي بسيط كده تعمله ازاي بس عايزك من دلوقتي تفتكر معايا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحصل عبادتك دايما أقول لك مش بحاولك ولا قوتك أعوض الكثير لا حول ولا قوت إلا بالله عشان تستقوي بيها عشان أنت عارف إنك مش بقدرتك ولا بإنك عايز تعمل لا برحمته بفضله هو ده هتشتغل كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي هذه الليلة خلاص مفيش نوم ليالي العشر مفيش نوم ففي مسند الإمام أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم العشرين الأولين ممكن تنام رؤية في الليل فيش مشاكل إنما في العشر الأواخر فإذا كان العشر شمر المئذر وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحي الليل وأيقظ أهله وشد المئذر أحي الليل يبقى يصهر طول الليل في الصلاة والذكر والعبادة بشكل عام طبعا أعظم عبادة في هذه الليالي هي قيام الليل قلنا لسه الحديث من قام ليلة القدر يبقى أعظم حاجة يعملها أنه يشغل نفسه بطول القيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فافضل القيام طول القنوت. أنه يصلي صلاة طويلة جدا طب واحد غلبان ما يقدرش على الكلام ده يصلي هو قاعد طب مش قادر على الصلاة ممكن ينوع ما بين عبادات تانية اه مفيش مشاكل يقول اذكار يقرأ قرطان كثير يقفل مفيش كلام مفيش اي حاجة تبعده عن الخلوة والانقطاع والتبتل لله سبحانه وتعالى من الاعمال الجليلة في هذه العش ايقاظ الرجل اهله للصلاة يبقى مش انت الوحدك قصي برضو المعنى ده بيخفى على شوية من الاخوة ويوش واخد باله منهم هو يقول لك انقطع مايش عايز بقى واجع دماغ انا في الوقت مايش باعه بقى باخوية والاختي والامراطي والعيالي وبتاعنا عايز بقى الوحدي كفاية بقى طول السنة شغلني لا ده انت النهاردة واجب الدعوة ده واجب قصيل وتواصل بالحق لازم تحب الخير للناس زي ما تحب لنفسك ولازم تتعاون مع اخوك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في هذه العشر أن يوقذ أهله للصلاة تيجي انت مثلا أي أيل لزوجتك يلا بقى نصلي الليلة كلها لو يعني ما كنتش هتعتكف في العشر دول فتصلوا مع بعض مثلا تصلي في المسجد وترجع وتصلوا تاني في البيت تحيي الليل أو تبقى موصيها أنها طول ما أنت في فترة الاعتكاف أو أنت في عمرة أو في نحو هذا أنها العشر دول ما تعمليش أي حاجة مش عايزك تعملي أي حاجة في ليالي القادر يا ستي ما تشغليش نفسك لا بعيد ولا باحتياجات العيد ولا اي حالة دلوقتي تفرغي تماما الحاجات دي خليها قبل العش من الاعمال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العش شد المئذر معناه انه يكتهد في العبادة قوي ومعناه انه يعفز للنساء فينشغل بالعبادة والطاعة طبعا في الاعتكاف ده موضوع معروف ولا تباشرهن وانتم معكفون في المساجد. برضو اللي ربنا مش هيكتب له الاعتكاف يبقى حاله زي حال المعتكف. ما يقربش من المراته في الوقت ده مش حرام بس هو السنة كده ان في الوقت العشر دول يبقى يشغل نفسه ليه لان اصلا يعني النهاردة لفتنتع بالزوجة والامور من نحو هذا تفتح علي دنيا تشغل قلبه وانا عايزه دلوقتي يقفل قلبه تماما على معنى واحد كل شغله الشاغل نايم صاحب يفكر حاجة واحدة يا رب يصل الصلاة وهو راكع في النهار بيصلي سنة يا رب من عليّ الليلاذ يا رب بالعفق بالنار يا رب من عليّ يا رب بليلة القدر يا رب شغل الشاغل ما بيفكرش بحاجة تانية غير كده من أعمال الخصة بالعش الاعتكاف في المساجد التي تصلى فيها والأفضل طبعا إن الواحد يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة ده الأفضل وأفضل الاعتكاف الاعتكاف في المساجد الثلاثة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فك الله أسرى وهذه من السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ثبت ذلك بكتاب الله فالله عز وجل كما مر علينا قال ولا تباشرهن وأنتم معكفون في المساجد فذكر شأن الاعتكاف في المساجد وكان من هجه صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في العشر الأواخر حتى توفاه الله والحديث في الصحيحين وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في العام الذي قبض فيه عشرين يوما وفي حديث ورد صححه بعض أهل العلم أن من اعتكف يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق يبقى برضو ثواب عظيم أن الواحد يعتكف يوما في سبيل الله تعالى كان الإمام الزهري يقول عجبا للمسلمين ترك الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله تعالى بيقولوا فيها معنى حلوة قوي يقولوا أصحاب الرسالات العالية أي حد بيقوم بعمل ضخم كبير بحجم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو واحد قايم بشغل في الدعوة أو واحد ليه مقام كبير في المجتمع أي واحد بيعمل إنجازات يحتاج أنه يفصل ويعبنه بين نفسه يضبط قلبه أصله في الدوام على طول على طول على طول على طول محتاج بقى لحظة كده يخلو فيها بالله سبحانه وتعالى عشان كده هقولك ان من الحاجات الكويسة انك تروح تعتكف في مسجد محدش عارفك فيه ما تخدش بقى تروح وشلة ويتقلب الاعتكاف للحظات الأنس والسمر نعب بقى مع بعض كده ملتقى الأحب حلوين بقى مع بعض ونعب بقى الحكي اللي بيحصل وين قوم نصلي ونصوم ويبقى بس ايه غيرنا جو غير جو في المسجد لا دا كلام فاضي الاعتكاف معناه عكوف القلب على الله تلم شفات قلبك مسك مصحفك، ذكرك تقوم تصلي شاغل قلبك وحالك بيه هو بس بلذة المناجاة والانقطاع والتبتل لله عبادة مهجورة دي على انها من اوائل العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى نبهنا اليها وعلم الصحابة اياها فكريم احنا بنتكلم في نجيناهم بصحر قلنا أول تربية إيمانية ربنا علم بها الصحابة كانت قيام الليل أول آيات نزلت بعد إقرأ نزل المدثر كل ده تمهيد خاص بالرسالة بعد كده التربية الإيمانية ابتدى من سورة المزمل أول حد قال له إيه قم الليل إلا قليلة وبعديها وردت للقرآن ترطيله وبعديها وتبتل إليه تبتيله هم دول اللي بيزرعوا المعاني الإيمانية جوه قلبك القيام وقرأت القرآن والانقطاع بالاعتكاف والتبتل إلى الله تعالى تبتل يعني انقطع افصل تماما انت وهو وبس عشان كده الاعتكاف سبب عظيم جدا لتصفية قلبك مشاكلك بقى اللي انت بتقعد تتكلم عليها كثير مشاكلك الإيمانية حل من الحلول الكبيرة قوي تاخد بعضك كده وتقعد في مسجد تفصل شوية حتى الاعتكاف ممكن يبقى جزئي يعني مش لازم يبقى يوم وليلة كاملة الاعتكاف الجزئي ده زي جلسة الفجر بغاية الشروق زي ما كان الشيخ الاسلامي يقول له ابن القيم كده يقول له ايه هذه غدوتي ولو لم أتغدى بها لا يصلح أمري ما كانتش دي تبقى الاعتكاف ما بين العصر للمغرب النبي صلى الله عليه وسلم كده قال أن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة العصر إلى المغرب خير من أن أعتق أربعة وإحنا في زمان العتق من النار فمن أسباب العتق من النار إن أنت تجلس تعتكف لاعتكاف الجزء ده من العصر للمغرب أعطق تعتق كينا كده له إيه يا رب دول أهم ثواب عتق أربعة اعتق رأت لنا يا رب يا رب واخدين بالكم فمهم قوي إن الإنسان لازم يقريه لحظات يعتكف فيها في المسجد عشان الملائكة تعب بقى طالما هو في مصلاة ولم يحدث تعطله اللهم اغفر له اللهم ارحمه فيبقى سبب للمغفرة وسبب للرحمة عشان كده عايزين الاعتكاف ده بشكل عام يبقى في حياتنا في العشر الاواخر لا بقى افسر بقى شوية العشر ايام تدخل المسجد ما يكونش حد يعرفك فيه وتعب بقى ايه تمقطع وتتبتل الى الله سبحانه وتعالى الاعتكاف فرصة عشان ترجع حساباتك فرصة لكل واحد ينشغل شوية بالعلم عن العمل في حديث صعب قوي لازم يتقال هنا علشان دي برضه مشكلة لكتير من الناس انه ساعات ينشغل بحاجة على الحاجة واحنا عايزين التلاتة ايه التلاتة؟ تتعلم وتعمل وتبعو والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا علموا وإيه؟ وعملوا الصالحات ادي العمل والطاعة والعبادة وتواصلوا بالحق الدعوة النبس صلى الله بيقول مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها الكلام ده بقى لي نحن اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل والله أصعب حديث يمر على الواحد أول من تسعر بهم النار أول الذي خش النار قبل الكفر والمنافقين من رجل آتاه الله العلم فعلمه فيأتي به يوم القيامة يقول ما عملت يقول تعلمت فيك العلم يقول كذبت تعلمت ليقال عالم وقد قيل فيأخذ به فيلقى في النار ربنا يزدقنا وإياكم الصدق والإخلاص كان الإمام أحمد يذهب إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس ولا لتعليم العلم ولا لإقراء القرآن يقول لك في الوقت ده خلاص لا بقى يجي واحد يقعد يقول لك أن أتعلم ويجيب كتاب أقرأ والعلم ده من أعظم الطاعات والنبي صلى الله عليه وسلم قال فضل في علم الخير من فضل في عبادة ده كل الكلام ده خارج العشر الاخر من رمضان الأفضل له الانفراد بنفسه والتحلي بمناجات ربه وذكره ودعائه أنا أبدأ أقول لك المعاني عشان تحتسب النوايا دي إحنا قلنا شعار رمضان إيمانا واحتسابا فهعتكف إيمانا واحتسابا إزاي؟ من الحاجات اللي أنت تحتسبها إن الاعتكاف يكون سبب لتطهير قلبك من سمومه عافية سموم القلب القلب بتسمم بي يا جماعة بيفسد بيه؟ يفسد بفضول الطعام وفضول الشراب وفضول النكاح الصيام يقفل عليك دول الاعتكاس ده يقفل عليك المفسد التانية فأول حاجة فضول المخالطة خلاص احنا قلنا المفروض ما تختلطش انت منقطع لله فضول الكلام اقفل عن اللجوة معرضون فضول المنام المفروض في الزمان ده تنام من 4 ل 6 ساعات بكترها وتستعين بالله سبحانه وتعالى وتقعد تقول اللهم اشفني من النوم باليسير زي ما السلف كانوا بيقول عشان ربنا يبارك لك ما شاء الله وجربوها ده كلام كل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه من العباد الصالحين يجي يقول لك والله بنام في الليالي دي بنامني ثلاث اربع ساعات وما شاء الله نشاط ولا حسس بحاجة ما بيحصلش الكلام ده في غير الزمان الشريف ده عشان الرحمة نزلة فعشان كده دي من مزايا الاعتكاف طيب نعتكاف ازاي بقى قادي كده النواية لماذا نعتكف خذنا للنواية يتبتل لله سبحانه وتعالى وينقطع ويطهر قلبه الكلام اللي احنا قلناه. ده ازاي بقى نعتكف اعتكاف سليم السنة انك تعتكف كل ايام العشر ولا يليه امت حتدخل الاعتكاف تدخل الاعتكاف ليلة واحد وعشرين يعني ايه عسان الناس لابقى فاهمها يعني تخلص يوم عشرين عشرين رمضان ينتهي اعزام المغرب تبتدي تكون انت دخلت دي اسمها ليلة واحد وعشرين ودي أول ليلة وترية ليلة وترية من ليالي العشر ممكن تبقى ليست من ما انت لسه بتقول انه تحرها في السرعة الأواخر احنا قلنا هون خليك محتاط يمكن تطلع الليلة واحد وعشرين ولا تطلع حاجة تانية انت في زمان العشر شغال طيب ينفع الواحد يعتكف يوم يومين او جزء من يوم ينفع لسه قايلين ده اسمه اعتكاف جزء بس الأفضل السنة انك تعتكف العش كاملين فالظروفه ما تسمحلوش مش كل الناس هتعتكف اكيد في ناس هتبقى وراها ارتباطات وراها حاجات فيبقى محتسب اقول ظروفه مش هتسمح له اقوله على حل سريع النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن امشي في حاجة اخي المسلم خير من ان اعتكف شهرا في مسجدي فاللي يعني ظروفه ما تسمحلوش ان هو يعتكف يبقى حله انه يعمل ايه يسعى في قضاء حوائج للمسلمين في زمان العشر عشان يكتب له الثواب بتاع الاعتكاف ده العظيم اسعى بقى في قضاء حوائج مسلمين يعني ايه واحد عليه دين يسعى في انك تقضي عنه دينه واحد عنده كربة معينة واحد مريض تاخد به وتحاول توديه لأحسن دكتور وتعالجه واحد يعني عنده شيء من الفقر ولا حاجة تساعده جمال وهكذا واحد عايز توصيله تاخده وتوديه من هنا ل هنا تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى تفعى على أرملة أو مسكين تبقى فعال الخير عايز تعمل أي حاجة اللي يطلب منك أي طلب في طاعة ربنا تسعى وتجري وانت حاطت في بماغك لأن أمشي في حاجة أخي المسلم خير من أن أعتكف شهرا في مسجدي يعني خير من الاعتكاف في مسجد النبي شخر يا دي بس كده علشان اللي ظروفه مش هتسمح له زي ما قلنا عايزة تعتكف في مسجد محدش يعرفك فيه اكيد حيبقى معاك واحد اثنين تلاتة رفقة الخير يعني محدش يعرفك تماما من هما بقى اللي ايه حيبعدوك لو معاك حد يكون تتوسم فيه الخير بحيث ان هو يعينك على وطاعة ربنا سبحانه وتعالى تتنفسه بقى لم يسبقني الى الله احد يبقى يلا النهاردة خاتمة يلا النهاردة كذا السنة اللي فاتت ربنا كان كرمنا وكان معنا اخوة كده انا دايما اقول الاخوه بتوع سنه اولى التزام دول احلى ناس الاخوه التانيين يلا يا جماعه عايزين نختم الليلة دي خلاص يا شيخ كانت خلاص كانت ليلة 30 وكنا قاعدين فقلنا ايه خلاص يا جماعه دلوقتي من الفجر لغاية المغرب عايزين نعمل ختم لا يا شيخ احنا هننام بعد الفجر ومش هنقدر ومش عارف ايه وبعدين عايزين نجهز حاجاتنا وخلاص دي اخر ليله يعني استنوا يا جماعة احنا كده بنسلم رمضان الاعمال بقى كلها مفيش من هنا لهنا اخين كانوا لسه يسه يدوبك في بداية الاتزام هم دول اللي ثبتوا انا عن نفسي كنت خلاص فصلت مش قادر لقيتهم مسكوا المصاحف وابتدوا في الوقت دوقت انهم مش قادرين ربنا بارك والله سبحان الله بهمتهم يعني شغالون انا على طول مسكوا وقعدين من الفجر يلا يلا يلا يلا, يلا. كانوا كلهم قبل المغرب الاثنين فضل الله عز وجل كانوا ختموا ختمة كاملة كنا في الحرم صحيحة فهي كده بقى تتنافس لازم يكون حد جنبيك تبص كده ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا وانت فين لا اصل دول ناس جامده قوي يا عم واحنا مش قد الناس دي احنا قلنا مش بحاولك ولا بقوتك انت هتستعب بالله وهتبقى هتبقى كده وليه ما تبقاش كده اهو دول بيقيموا الحجة عليك انت تقدر تعمل كده وزيادة بس هي مساله مسألة همة انما بقى هتحط في نفسك وسط ناس همتهم تعبانة وكل يوم يعني اهو الحمد لله قرينا جزء وعملنا مش عارف ايه وسوينا ايه يبقى خطات زي كل سنه فعايزين ايه تبقى مع ناس أصحاب همم تتنفسوا بقى في ختم القرآن كثرة النوافل كفرة الذكر هو كده وما لكش دعوة بأي حاجة طالما لا تعنيك فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني لكن مفيش مانع إنك تتكلم بكلام مباح مع أهلك مثلا أو غيرهم إذا كان فيه مصلحة شرعي عشان برضو نبط المسائل من الناحية الشرعية فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فأتاته أمنا صفي تزوره ليلا فحدثته وهو كان معتكف فقام إليها صلى الله عليه وسلم وغايت موصلها ورجع مرة تانية ينفع الحاجات دي للمصلحة الشرعية فقط إنما بقى أخرج عشان بيع وشرة ما ينفعش ما تشغلش نفسك بقى حاجة إلا الانقطاع تخرج للحاجة هتخرج للأكل والشرب تخرج لقضاء حاجتك بس غير كده ما ينفعش تعالوا بقى نقول كيف نفوز بليلة القدر أول حاجة عايزك تاخد بالك قوي قوي من نيتك تحسس قلبك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى وإحنا قلنا رمضان شعارنا في إيمانا واحتفالا كان ابن المبارك يقول رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية فأخطر حاجة قلبك إيه اللي جواك ممكن تقطع نفسك تقرأ القرآن طول الليل تقيم طول الليلة لكن للأسف اللي في قلبك مش مزبوط وممكن تعمل أعمال مش كبيرة قوي بس نيتك عظيمة قوي فأول حاجة خد بالك من نيتك قوي قوي تاني حاجة على قدر اجتهادك هتبقى منزلتك فجد واجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المعونة على قدر المشقة على قدر اجتهادك وهذا الحديث رواه البيهقي وصححه الألباني فعايزك ما تسبش باب من أبواب الخير تقدر تعمل فيه حاجة إلا وتطرقه احنا قلنا افتح الرابع جيب أخرك كل اللي تقدر عليه من أعمال صالحات علشان تتقرب بها قربان لله سبحانه وتعالى في هذه الليلة لعلي ولعلك تعطق من الناش تالت حاجة نوع ما بين العبادات علشان تعالج ظاهرة الملل لأن ساعات بتصلي بس تلاقي نفسك مليت فتبقى واقف وخلاص تأدية واجب أو تقعد ناسك المصحف وسرحان أو أعب بتقول الأذكار ودماك في حتة تانية أو أو أو لا أنا عايزك تغير وغير في الصيغ يعني غير في الصيغ وأنت بتصلي في الركوع تبقى سبحان ربي العظيم على طول تبقى سبوح ونقدوس رب الملائكة والروح كده برضه في السجود وهكذا الإراية لو أنت بتصلي لوحدك تنوع ما بين الإراية وتعطف أمل في الأذكار كده نوع ما بين العبادات علشان قلبك يبقى حاضر من أشرف العبادات اللي اتتقرب بها زي ما احنا عادين بنقوله اللي هي عبادة الايه التبتل أنا بقى عليها كتير علشان هي دي وظيفة العشر التبتل قالوا معنى جميل قوي قالوا لما تبتلت مريم البتول إلى الله آثرها الله على نساء العالمين ولما تبتلت آسية امرأة سرعون وتركت الجاه والملك آثرها الله الله عما سواه هو فرق كبير ما بين إنك تنقطع لله وما بين إنك تنقطع للدنيا وخدمة الناس عايزك بقى في المقام ده تبقى واقف على إيه خدمة ربنا أنا خدام يا رب اللي أنت عايزه يا رب عمله نحن لك عبيد تفعل بنا ما تريد النصايح دي مهمة أوي ما بين أعمال العشر اقفل الموبايل انسى همومك سب دلوقتي المشاغل والمشاكل لها رب حيدبرها أكثر من الذكش وفي نفس الوقت اقفل لسانك واصمت فمن صمت نجا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عايزك في اليوم والليلة في زمان العش تعد كلماتك بتتكلم بالأطارة بالعافية لا يزال لسانك رضا من ذكر الله في هذا الزمان احنا عادين نوديك شوية شعارات كده عشان تشتغل بيها افتكر معايا الآية دي ربنا بيقول رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ تعرف حد زيه؟ يبقى لازم تقطع نفسك عشانه لو بتحبه هي دي علامة المحب الصادق بذل المجهود في الطاعة كان العلماء من السلف يقولوا ايه؟ من أراد أن تواتيه نفسه على الخير عفوا. فسينتظر طويلة بل بد من حمل النفس على الخير قهرة لو انت حاسب يعني الرحمة انت مستنيها لما تنزل بقى هتشتغل لا. لازم تبقى تاخد انت المبادرة تاخد انت الخطوة الاولى تقرب انت الشبر الاولاني وبعد كده ربنا حيتكفل بالباقي خد انت الخطوة الاولى دي وربنا سبحانه وتعالى حيعينك بس لازم تبقى مصر وتبقى عندك رغبة أكيدة وعندك إرادة صلبة انك توصل للمقامات العالية هذه فهمين؟ هذا زمان السباق فلا ترضى فيه بالخسارة افتكر كلام أبو مسلم الخولاني أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا كان وهيب بن الورد يقول إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد ففعل. وبعض السلف كان يقولوا إيه؟ ما بلغني عن أحد من الناس أنه تعبد عبادة إلا تعبدت نظيرها وزدت عليه هم دول بقى الناس اللي فعلا مخلصين وصابقين وعايزين رضا ربنا عليهم تسمع أن فلان ختم في ليلة طب وانا ما عملهاش بيه أصلا غلبان وضعيف ومقدرش احنا قلنا بحاول الله وخوته يلا استعين بالله اطلب من ربنا النهاردة كده والأذان المغرب وانت بتفطر وساعة إجابة يا رب من علي اللي لاجي واعطق رقبتي من النار ويا رب من علي اختم القرآن كاملا اللي لاجي ان شاء الله يا رب هكذا كان بعضهم يقول لو ان رجلا سمع برجل هو اطوع لله منه فمات ذلك الرجل غما ما كان ذلك بكثير شفت الناس شفت الناس عاملة لو سمعت ان في واحد اعبد لله منك في واحد اقرب لله منك وما تحصرتش يبقى في قلبك مشكلة لا لازم أوصل وما هو السباق فين هو السباق في الدنيا هو السباق بكسرة الفلوس ولا ايه هي الدنيا احنا عايشين فينا ده الخلود ولا ايه دي ممر للاخرى اوعى تنسى المعاني دي عشان كده من المعاني مهمة قوي في الايال العشر دي تفتكرها اكثر ذكرى هادم اللذات افتكر افتكر الموت كويس علشان حيقطع حبال الدنيا اللي أطعى بنا كبر ربنا كلنا هنموت لما فمن منا قد تأتيه هذه النفحات العام القادم كم من ناس اتحرموا وموتوا الفجأة النهاردة ما فيش أكتر منه لازم نبقى خايفين علشان نعرف نشتغل لربنا أحسن الظن بالله ولو أحسنت الظن بالله ستحسن العمل عايز عملك يبقى فاضل وعملك عظيم أحسن ظنك بربنا أصلي بيحصل كده وأنت شغال بعدين قاعد ومركز ومرة واحدة يقول لك ضعت مني صلاة كذا وأنا قاعد وشغال وكذا إيه ده ربنا طردني ربنا مش عايزني لا أنا أكيد منفعش أحسن الظن لو أحسنت الظن بالله ستحسن العمل وسيكون على درجة القبول إن شاء الله مش عايز المعاني دي الشيطان يلقيها في قلبك ويقطع بينك ربنا عايزك تتعاهد عملك بالإصلاح عايزك تجمع ما بين كم وكيف يعني مش مهم ان احنا بس نقعد نقول هنختم وحنقرأ كذا وحنعمل كذا كم كم كم والكيف لا الاتنين النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة إن لك من الأجر على قدر نصبك على قدر المشق وتعبك وكان وهايب بن الورد يقول لا يكون هم أحدكم في كثرة العمل مش مهم الكثرة بس ولكن ليكن همه في إحكامه وتحصينه. فإن العبد قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته وقد يصوم وهو يعصي الله في صيامه فجمع بين الأمرين كم وكيف النصائح دي أهم كتير من أن أقعد أقول لك اقرأ كده وعمل كده وبس أنا غاية دلوقتي خايف على اللي في قلبك عشان كده بقول لك النصائح دي عشان تحفرها جواك اوعى ترضى عن نفسك وقوعى ترضى عن عملك أصل الخطايا ارضى عن النفس زي ما ابن القيم بيقول إنك ترضى بقى تقول الحمد لله عملت لعليه الحمد لله عملت كل اللي قدر عليه خلاص بقى ربنا بقى يتقبل أو لا دي مش بتاعتي لا ازاي ما انت صوت تقول يا رب ما عابدناك حق عبادتك انا مقصر يا رب اغفر لي يا رب اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني وانت شغال مش وانت بتاع معاصي وذنوب لا وانت شغال وانت مقطع نفسك وقاعد تقول له يا رب اغفر لي تقصير يا رب رب اغفر لي رب اغفر لي هو ده المعنى فلازم تبقى فاهمه كويس من الحاجات المهمة قوي لازم في زمان العشر ده يبقى ليك عبادات سر صدقات سر صلاة حيث لا يراك أحد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس خمسا وعشرين عايزين نحط بقى برنامج مقترح كده لحظة بلحظة تعملي استعد الليلة من الفجر أول حاجة لها من الفجر بإيه؟ يعني إحنا نهار كده مثلا إحنا بفجر يوم عشرين تبتدي بقى واحد قوي علشان ربنا يبارك لك في الليلة تبتدي تقول أذكار الصباح وتقعد جلسة الشروق وتقعد تكفر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير عشان تبقى حجز من الشيطان علشان الشيطان لا يتلبس بعملك ونفس الكلام هيحصل من بعد صلاة العصر طول أذكار المساء وتعتكف الفترة دي أو لو كنت بتستعد عشان تدخل المعتكف تبقى داخل بالك عشان انت حتتحرق أول ليلة وتريا اللي هي ليلة 21 فعايزين نخد بالنا قوي من المعاني دي عايزك في الليلة بقى إذن المغرب هيؤذن المفروب كده تدخل المعتكف طب اللي مش هيدخل المعتكف أقوله على شوية حاجات يخد باله منها كلنا مع الأذان حندعي وحنوحد الدعاء علشان الدعوة المستجابة للصائم حالة فطرة إن ربنا يمن علينا كلنا يا رب يا رب بليلة القدر وإن ربنا بإذن الله حيكتبنا جميعا من العتقاء في هذه الليلة إن شاء الله كل ليلة حنيعمل الحكاية دي وعايزك تدعي لنفسك والكل من تعرف وللمسلمين والمسلمات علشان ربنا سبحانه وتعالى يبقى دعاء بالظهر الغيب فيكون إن شاء الله أرجى للقبول احرص على انك تفطر صائم او تدعو حد انه يجي يفطر عندك سواء كان من اقربك او حالي عشان تبقى صلة وتبقى في نفس الوقت افطار انت عارف من فطر صائما كتب له مثل اجره لا ينقص من اجره شيء وقت المغرب وبعد ما دعينا وفطرنا وفطرنا عايزين بقى اللحظة دي جدد التوبة جدد التوبة أول دخلة دايما تحب تدخل على ربنا أول حاجة اغفل زي كده الوضوء زي كده الإحرام الدخلة على ربنا لازم من أول خالف ايه؟ بتطهير. فالدخلة على ليلة القبر الدخلة على ليالي العشر لازم تبقى كده فجدد التوبة واعرف إن كل الأحاديث اللي بتقال فيها غفر له ما تقدم من ذنبه المعاني الجميلة دي دي بس الكبائر بقى الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة النصوح وخاف قوي من الكبائر المتعلقة بحقوق البشر النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه يقول له سمحني فعايزك لو كنت غلط في حق أحد ابعت له رسالة استسمحه ترفع سمعت التليفون وقول له سمحني إذا كنت غلط في حقك ده حق حيبقى صعب قوي يوم الإيامة أصعب موقف يوم الإيامة حقوق العباد فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حفنات أخذ من سيئات صاحبه فحمي عليه تعالف حقوق العباد دي زي إيه غيبة نميمة سخرية استهذاء سب شتم شهدة زور حقوق وحقوق العباد بقى في الأموال فالحاجات دي يا جماعة عايزين نجدد التوبة منها عشان بس احنا طول الوقت لما نقول نجدد التوبة اللي بقى فاكر انه بس على وحدة ولا ولا عزوا بالله وقع في الفحشة الفلانية ولا كذا هم 3 4 خمس زنوب هو فاهم ان هم دول بيتوب من ربنا منهم بس لا يا جماعة صحيفة الأعمال مسودة بحاجات خطيرة مش ياخدين بالنا منها فنلحق نفسينا في الوقت ده زمان المغفرة ده ان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بتوبة نصوح يرضى بها عننا من الحاجات برضو جهز صدقتك لهذه الليلة أنا بتكلم على واحد النهاردة مش معتاكف المعتكف يعملها من قبل العشر تيام يبقى يلهم ممكن الناس اللي برة يعني عايزين كل يوم تتصدق بصدقة كل يوم تفطر الصائمين تبقى سايبلهم حاجات يوزعوها ماشي اللي بقى مش معتكف يجهز الصدقة بتاعت كل ليلة صدقة السر تطفئ غضب الرب والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والإنسان يأتي يوم القيامة في ظل صدقته فالصدقة دي حاجة عظيمة جدا وقربة كبيرة جدا فلازم كل ليلة تتصدق بصدقة وطبعا كونها تبقى صدقة سدر زي ما قلنا وتكون خفية ده أعظم في الأجر من أول ما تغرب الشمس لغاية زمان الفجر الليلة بقى كلها احرص على القيام بالفرائض والسنن مثلا أول ما يأذن الأذان عايزة بقى مفيش حاجة تصفها. في الأذان انت قاعد وطول ما انت سمع الأذان كده فاكر ها. الله أكبر عظم ربنا قلنا ليلة القدر ليلة العظمة فعظم قلبك بقى الله أكبر كل حاجة خلاص وانت قاعد بتسمع شهات التوحيد قاعد بتجدد معاه وبتقولها عشان بتجدد المعاني دي جواك معاني الإيمان العظيمة دي حي على الصلاة وعجلت إليك ربي لطردة لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب مش بحولي ولا بقوتي يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك خد بإيدي وناصيتي إليك يا رب أعني أنا لا أستحق أن أكون في هذا المقام ماستهلش ماستهلش إن أنا أعبدك بس أنت أرحم بي مني وأنت أكرم علي يا رب يا رب اسمح لي بالوقوف بين إيديك اللي لدي يا رب يا رب ما تردني يا رب ما تحرمني يا رب يا رب هكذا هو ده الدخول على ربنا لازم يبقى بالظل والانتصار والافتقار ده وانت معاني الأذان أحب بتحس بالمعاني دي كلها وبعد كده بقى إيه لمعاني الرضا أحب بتقول ايه رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا راضي بحكمك يا رب راضي بكل حاجة يا رب هتعملني بيها يا رب راضي بيك وراضي بشرعك يا رب مفيش حاجة هتخلف عنها حتى لو كنت بقع في ذنوب ومعاصي فده يا رب من هوى نفسي من تلبس إبليس ومن تسويل النفس فرب يا رب أنا راضي بحكمك علي يا رب وراضي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولي وحبيبي صلى الله عليه وسلم المعاني دي ترد تجددها عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يقول كده اللي ردد الأزام وبعد كذا يقوله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله رضى بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفر له ذنبه يغفر له ذنبه وكمان إنه لو قال بعد كده كمان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتى محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت له شفاعتي يوم القيامة انت محتاج كل الحاجات دي التجهيزات دي كلها عشان تغفر بخير ليلة القدر وخير الليالي العشر بكر بالافطار واحتسب وانت بتفطر كده ويفرح بقى برحمة ربنا سبحانه وتعالى عليك للصائم فرحتان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ان ربنا امتنى عليك انك تقدر ترفع اللقمة دي وتقدر تاخدها في ناس محرومة منها كتير اوعى تنسى النعمة دي بعد كده تتسنم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تفطر على رطب عايزك بقى في زمن العشر نعمل أعمال كبيرة خفف الأكل بقى ليه لا النبي صلى الله عليه وسلم شهرين انت يعني مش عايز يبقى ليك في النبي صلى الله عليه وسلم قسوة حسنة شهرين بيأكل ايه طمر وماء ما تعملها كده يوم بلاش يوم يومين كده في العشر دول طمر وماء وبس تنفع تنفع وحتعيش وحتبقى كويس ومش هيصل لك حاجة لما تاكل تاكل بنية تاكل بنية التقوي على طاعة الله مش بتاكل شهوة خلاص بقى ما احنا ايمانا واحتفابا فكل حركة بتعملها بنية قلنا نفطر على حاجات بسيطة وفي الوقت ده مدين الازان والإقامة دي لحظة بقى فيها دعاء مستجاب فعايزة بقى ترفع ايديك وتبتدي بقى تلهج بالدعاء واحنا قلنا كل شوية أليح عليك هنوحد الدعاء العفق من النار وإن ربنا سبحانه وتعالى يبلغني وإياك ليلة القدر هنقوم، حنصلي ركعتين في الوقت ده عايزين نكتر من النوافل أسجد واقترب لما بين الأزان والإقامة أقام الصلاة حنصلي صلاة المغرب تفتكر على طول وما تقرب إلي عبدي بأحد إلي مما افترضته عليه بقرب عظيم أوي بناخد خطوتين ثلاثة أربع لربنا وانت بتأدي صلاة المغرب هتصلي صلاة المغرب وتخشع فيها وتجمع قلبك وتسمع الكلام اللي ربنا بيبعطه لك كده ده والآيات اللي بيقرأها الإمام هتلاقي فيها رسائل خطيرة قوي خبلك بالك من المعنى ده مفيش حاجة بتحصل في الدنيا سودان ده بيسمعك حاجات عشان تخب بالك الآيات دي تسمحها انت بالذات في المسجد ده بالذات علشان تفهم الرسالة المبعوطة لك دلوقتي بالآيات دي نصلي المغرب ونحاول نجمع قلبنا كده في كل لحظة من لحظات الصلاة تنتهي صلاة المغرب دلوقتي. إلا عليك من المغرب للعيشة في سنة مهجورة يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصلاة سيدنا حزيفة بيقول أنا رحت للنبي صلى الله عليه وسلم مرة لقيته قاعد يصلي من المغرب لغاية العيشة وسفيان الثوري مأثور عنه إنه سجد لله سجدة من بعد صلاة المغرب فما رفعها إلا على أذان العشاء شفت الناس بزيعملوا حاجات قديه أنا عايزك تسجد لك سجدة عشر دقيقة وربع ساعة فاتفض بقى وطلع بقى وقول كل اللي نفسك فيه بقى مهللت القادر بقى وعايزين نوصل فيها للمعاني كبيرة طب مش هتصلي طب مش هتسجد السجدة الطويلة يبقى في الأذكار مش أذكار يبقى ورد القراءة حاجة حلوة قوي كمان من السلف كانوا بيعملوها كانوا يحبون في الليالي الوترية أن يغتسلوا بعد المغرب يقول لك من باب إصلاح الباطن والظاهر الاغتسال يطهر الجسم وفي نفس الوقت التوبة والمعاني الجميلة الإيمانية في ليلة الأدر يبقى الطاهر الباطل أخرج من ليلة الأدر إن شاء الله كيوم ولدتني أمي بلا ذنود وكمان طاهر في الظاهش طب بعدين مع العشاء أول حالة نفس البرنامج تردد الأزان ويتبقى الصلاة من بعديها لغاية ما نقدي صلاة العشاء في صلاة العشاء احتسب إنك بأداءك لها قمت إيه نصف نصف الليل النبي صلى الله عليه وسلم قال كده من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل جميل وتاني حاجة إنك تخلصت من خصلة من خصال المنافقين فأفقلوا الصلوات على المنافقين صلاة إيه؟ صلاة العشاء والفجر جميل نؤدي صلاة العشاء وبعديها على طول هتبقى التراويح لو إحنا مش معتكفين نخب بالنا من النية دي وإنت خارج عشان تؤدي صلاة العشاء والتراويح لك أجر حجة وعمره تامة تامة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج ومن خرج إلى صلاة نافلة فأجره كأجر المعتمر يبقى حجة وعمره تامة, تامة. من بعد صلاة العشاء وحنقدي صلاة ترويح ركز بقى قوي علشان دي أكبر عمل يتعمل في هذه الليلة اللي هو قيام الليل في زمان العشاء عايزين بقى نصلي صلة طويلة طبعا أنا بصلي في مسجد بيصلي بجز وبعد كده ما بيصلوش بيصلوا تهجد بعد كده بالليل ينفع أنا بعد كده أصلي مثلا زي ما أنا عايز لوحدي آه طب دول أوتروا ينفع أصلي بعد ما هما صلت معهم الوتر آه ينفع فيش مشكلة رأي الجمهور على ذلك السنة إنه يجعل آخر الصلة وتر حتصلي إنت معهم الوتر وبعد كده تقوم تجيب بركعة تجيب ركعة وتخليهم بال هتصلي معهم الوتر وتكمل انت بس ما توترش تاني تبقى وتر واحد بس مفيش مشكلة المهم هتصلي بقى تصلي بالمصحف تصلي بما تحفظ يبقى جميل عشان يبقى صلاة طويلة جدا عايز تصلي في اليوم ده صلوات كثيرة عدد صلوات كثيرة يعني تصلي لك مثلا في اليوم ده 50 راكب في الليلة دي اللي ربنا يفتح عليك به ممكن كل واحد ميسر لما خلق لها فده بكثرة النوافل ده بكثرة القراءة زي ما ربنا يفتح عليك بعد كده حيجي وقت التهجد حيجي وقت التهجد ده وقت الصحور بقى وقت الصحر وقت الصحر ده بقى وقت أكثر فيه من الاستغفار والمستغفرين بالأسحار وأكثر فيه من الدعاء وأهم الدعاء في هذه الليالي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني لا يفطر لسانك من هذا الدعاء في ليالي العشر في أيام العشر يا رب عفوك يا رب عفواك يا رب اللهم انك عفو تحب العفو اعف عني انا ما استحقش بس انت عفو يا رب يا رب تظل هكذا ما بين القراءه والذكر والدعاء لغاية وقت الفجر وانت بتصلي بقى وانت الاذان الفجر بياذن كده وانت سحرت قبلها سحرت بقى سحور لان في السحور بركة وافضل السحور سحور على الطمر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال وربنا سبحانه وتعالى يصلي على المتفحرين يصلي على المتصحرين يسني عليهم فلازم تتصحر تتصحر حاجة بسيطة بعدها تقعد برضو كده في الدعاء لغاية ما يقز أذان الفجر. وانت بتسمع أذان الفجر عايزك في اللحظة دي بقى تقعد تجمع قلبك ربنا قال ايه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خالف مرعوب لحسن تكون الليلة ما تقبلتش فتقعد تجمع قلبك يا رب يقبلني يا رب اقبلني عندك يا رب اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم وتب علي إنك أنت التواب الرحيم يا رب تقبل مني يا رب تقبل مني, يا رب تقبل مني. يا رب تقبل مني. وهكذا. وهكذا لعلها تكون سبب إن شاء الله في قبول عملك هذا حيبان حيبان من إي بقى علامة الحسن حسنة بعدها هتلاقي نفسك أنشط للعبادة خلصت وعايشت اشتغل تاني وحاسس أن انت حصل في قصور فهتزيد مش باخت كده خلصنا شكلها كانت هي دي ليله القدر زي ما بيحصل بقى وناس يجي يقول لك انا شفت رؤيه فكانت هي ليله 23 كله ينام ويبقى ده دليل على انك مش مخلص ومش صادق انت تعرفش مني اصلك لو مخلص وصادق مش هتقدر تسيب سكته مش هتقدر تستغنى عنه اصلك دقت وعرفت انما الشغل اللي هو ايه يعني هو دلوقتي مطلوب نعمل ايه نصلي خلاص نصلينا يبقى خلاص حقك يا رب أشتغل أنا بقى في اللي انا عايزه يبقى ينفعش يبقى ذا دليل على فسط قلب الواحد فعشان كده كانوا بيقولوا ايه سلف؟ نهارها كليليها ومش خلاص كده الليل خلص لا ده علامة القبول انك تكتهت في النهار هنريح شوية بقى هنصلي الفجر ونقعد جلسة الفجر لغاية الشروق ونصلي الركعتين عشان تكتب لنا عمرة وحجة تامة تامة ونريح بقى شوية ناخد قسط من النوم وتحتسب في النوم ده انه يكون عاون على طاعة ربنا سبحانه وتعالى طيب بعد حتريه كده لغاية قبل صلاة الظهر بحالي مثلا نص ساعة تقوم تصلي لك الضحى وتصليهم أربع ركعات علشان صلاة الضحى أربع ركعات ربنا قال فيها ايه في الحديث القدسي عبدي صلي إلي أربع ركعات أول النهار أكفيك آخره عشان ربنا يحفظك طول الليل وفي نفس الوقت تبقى تقربت إلى الله عز وجل بصلاة الأوابين صلاة الضحى الكلام الجميل بتاع صلاة الضحى ده تاخد بالك بقى منه قوي. نقدي بقى إيه؟ صلاة الظهر نعمل نفس البرنامج اللي احنا بنعمله طوال اوقات الصلوات من ترديد الازان والسنة القبلية والسنة البعدية سنة الظهر قبلية اربع ركعات سنة الظهر البعدية اربع ركعات قال صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر اربعا وبعد الظهر اربعا حرمه الله على النار لو انت بتشتغل في الوقت دايب عايزين برضو يعني ايه ما تنساش النواية انت مش معتكف طب وحتخرج في الشغل يبقى تاخد بالك من نيتك. انك خارج تتكسب هذا الرزق فقط ليه انت بتتكسب الرزق ليه علشان تبني البيت وتبقى عندك العربية وعشان كذا ولا كذا ولا عشان ربنا امرك اصلا بالتكسب عشان ربنا امرك بالتكسب دي اول حاجة وفي نفس الوقت انت كده بتطعم وفتعين كل اللي انت ايم عليهم مسئوليتك كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتك فانت بتقوم بحق من الحقوق اللي ربنا افترضها عليك وسعيك ده صدقة وعبادة لله سبحانه وتعالى جدد بقى المعاني دي وشيل المعاني الدنيويه من قلبك طب ولو تكسبت مال ربنا قال في الحديث القدسي ان انزلنا المال لاقام الصلاة واتاء الزكاة انت جاي فلوس عشان تعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى انما مش جاي فلوس عشان تضغد بيها وتتمتع بيها وتتشطر بيها على الناس طب بقى المعاني دي قوي علشان بنغسل عليها في زحمة الدنيا جميل ده انت لو خرجت راجل معتكف قاعد متلبس بالعدادة بس يبقى نبتدي بقى نكمل البرنامج الإيماني بالنسبة لك اشغل نفسك في النهار بالقرية احنا عايزين بقى نعمل ايه أعمال كبيرة عندك كده من بعد الظهر من بعد العصر هيبقى بالنسبة لك السنة القبلية الصلاة العصر أربع ركعات قبل بشكل عام بقى مطلوب تعمل ايه مثلا أقل حاجة جماعة تقرأت القرآن ختمة كل ثلاث يام في العشر اه انت راجل قعد معتك يوم قاعد ناسك عشرة جزاء ده ياخدوا من الظهر لغاية المغرب ما أنا قلت بقى الفنك مش هتعمل حاجة إلا الذكر والدعاء وقرأة القرآن وبتتمقل ما بين العبادة التالية يبقى أقل حاجة ثلاث ختنات مفهوم؟ في الأذكار عايزك اكتعمل بقى أرقام خلافية عايزين أعمال نسميها أعمال تفارية عمل ضخم مش قيلين افتح الربع. طب عمل ضخم زي اي مثلا آه تجيب ورد سيدنا أبو هريرة كان يستغفر الله ويسبحه في اليوم يقول لي لا سنتي عشرة ألف 12 ألف استغفار 12 ألف تسبيح حاجة كده عايزك تعمل ايه؟ تيجي في يوم زي ما قلت لك تفطر على طمر وماء وبس وتجاهد نفسك وتحس إذنابي كان بيعيش ازاي عشان تعود نفسك على المعاني دي وتتخلص من الطرف وتتخلص من التعلق بالدنيا عايزك في يوم تنام نوم قليل وتكابد فيه وتقول اليوم ده ان شاء الله هتنام فيه 3-4 ساعات وحتشغل نفسك في الوقت ده بعبادات اخرى حتتصدق بصدقة كبيرة عمرك ما تصدقت بمثلها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اه حاجة بقى كبيرة قوي في الاعمال دي تتدخرها لزمان العش صدق عظيمة يبقى عمل كبير تعمله لو انت بره تعمل بقى يوم زي اليوم بتاع السيدنا ابو بكر ده تطعم فيه مسكين وفي نفس الوقت انت صايم وفي نفس الوقت تشيع في جنازة وفي نفس الوقت تعود في مريض. يبقى خروج شيع جنازة من أولها لآخرها من أول الغسل لغاية الدفن وتيجي في نفس الوقت كمان وتروح عايد مريض تروح مستشفى وتمثلا تطعمهم ولا حاجة وتفر عليهم حاجات عايزين أعمال بير كبيرة قضاء حوائج للمسلمين هو ده يا جماعة اللي بلغك ويوصلك إلى بلوغ الدرجات العظمى وتنال إن شاء الله وتفوز بليلة القدر السنة اللي فاتت حصلت حاجة جميلة وأنا حبيت خليها للآخر علشان تبقى مسك الختام انه السنة اللي فاتت نشرت صحيفة الرأي العام الكويتي بتاريخ 1 نوفمبر 2005 والخبر تناقلته وكالات الأنباء عن راجل طيب اسمه عم حسان فهمي الراجل ده من السعيد من الأقصر وكان كف بصره على مدى 18 سنة وربنا سبحانه وتعالى امتن عليه في سبعة وعشرين ودخل عم حسان يصلي وسجد لله سجدة وكانت نعمة السجدة فما كان منها إلا أن رفع رأسه منها وقد عاد إليه بصره أنا قبل ما أجي وأقول لكم الكلام ده أعدت أتحرر عشان ما يبقاش الكلام يعني نقول حكاوي وخلاص وأتأكدت تماما من أكثر من موقع الانترنت ومن الجرائد وغيرها عن حالة عم حسان ده اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه بالمنة العظيمة دي ورجع إليه بصره في ليلة سبعين وعشرين في العام الماضي يمكن أنت بقى ربنا يرجع بصر قلبك فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور قلوبنا تعبانا جماعة قلوبنا تعبت من الدنيا ادعي معايا ان ربنا ينور قلبي وقلبك وتبقى هي دي المنة العظيمة ان ربنا يستودع في قلبي وقلبك رحمته ومعرفته ومحبته نخرج من ليالي العش من ليلة القدر بقلوب جديدة تعرف ربنا بجد قولوا معي يا أمين اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بليلة القدر وأن تكتبنا من عتقائك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا عفوك يا رب عفوك يا رب عفوك يا رب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صلى